ليس البر ان تولجوهكم قبله المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والملائكه والكتاب والنبين واتى المال على حبه ذوي القربى واتى المال على حبه ذوي القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والساائلين وفي الرقاب في الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بِعَهْدِهِمْ إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُفُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفْيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأْتُوا الْحَقَّ وَأَدُّوا إِلَى اللَّهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِفُ عَنْكُمْ مِنْ ربكم ورحمة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 ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فإني قريب أجيب دعوة الداعي اذا سالك عبادي اني فاني قريب فانني قريب فانني قريب اني اجب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي, وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَفَعَلَ عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى الليل فَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ مَعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حدود اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ مِنَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتقون. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون